إِنَّ ا ل َّ ذ ِ ي فَرَضَ ع َ ل َ ي ْ ك َ ا ل ْْ ق ُ ر آ ن َ ل ََ ر ا د ُ ك َ إ م ي ه ف لفضيله ا ت الدكتور محمد راتب النابلسي لا إ ل ه إ ل ا هو ك ل ش ي للعلوم الاسلاميه و إ ل ترجعون